السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نتناول مسألة من المسائل المتعلقة بوصول التفسير ألا وهي القسم في كتاب الله عز وجل بداية تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليعلف بالله أو ليصمت ونرى في كتاب الله سبحانه أن الله عز وجل أقسم بنفسه أحيانا وأقسم بأشياء من مخلوقاته أحيانا فقوله سبحانه والسماء وما بناها اقسم بالسماء وبالذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى وكذلك قوله ونفس وما سواها فالذي سواها هو الله سبحانه وتعالى فاقسم بالنفس وبالذي سواها فالإجابة على الاشكال الذي قد يرد يرده المجوزون للقسم بغير الله أن الله أقسم في القرآن الكريم بمخلوقاته ببعض مخلوقاته فهذا يجاب عنه بأن الله يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى والأقيسة هنا لا تستقيم أننا يقول أقسم لأن الله أقسم عندنا الله يمن وليس لنا أن نمن فهذا الجواب عليه والله أعلم تكرر القسم في كتاب الله سبحانه تكرر القسم خاصة في المفصل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها كلها أيمان والليل إذا يغشى والفجر وليال عشر والنازعات غرقا والمرسلات عرفا كلها أيمان أقسم الله سبحانه وتعالى بها أحرف القسم ثلاثة أحرف الواو والباء والتاء اصلها الباء انك تقول اقسم بالله اقسم بكذا فاصلاها الباء لكن الاستعمال الغالب للثلاثه الواو والباء والتاء تقول والله بالله تالله والله بالله تالله كنا نقسم نحن في دنيا نقول والله ما فعلته قالوا والله ربنا ما كنا مشركين طالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين طالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهلا واحيانا تكون هناك لام يسمونها موطئه للقسم لتبلغن في اموالكم وانفسكم قالوا تاخذ معنى والله لتبلغن في اموالكم وانفسكم فاذا عن ادوات القسم والله يقسم بما يشاء وقد اقسم الله بنفسي في عده ايات كما سمعتم ويستنبئونك حق هو قل اي وربي والثلاثه ايات التي اقسم فيها بنفسي على البعث قل اي وربي انه لحق قيل البعث قيل القران هنا قل بلى وربي لتبعثن وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي لتاتينكم وامر الله نبيه ان يقسم أقسم الله بنفسي كما سمعتم وأمر نبيه أن يقسم لهذه الأدلة التي سمعتموها قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا أمر الله النبي أن يقول بلا بلى ربي لتأتينكم أحيانا جواب القسم يأتي عاقب القسم يأتي الجواب واحيانا يتأخر جواب القسم والفجر وليال عشر قسم والشفع والواتر والليل إذا يسر قسم هل في ذلك قسم الذي حجر لصاحب عقل لا ليس قسم إنما تنبيه الم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الأماد أذا ليس جواب قسم أجل فما هو جواب القسم إذن فكثيرا ما يتأتى مثل هذا يحصل القسم وبعد لا ترى ظاهرا جوابا مباشرا للقسم جوابا عفوا تاليا للقسم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق هل هذا جواب قسم أو مضمر فأحيان يأتي جواب القسم متاخرا ويختلف العلماء في تعيينه فمثلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر قال البعض جوابه إن ربك لبالمرصاد أقسم الله بهذه الأشياء على أنه سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل من يحارب رسلا ولكل من يؤذي أولياء ولكل من يكفر به إلى غير ذلك فقد يتأخر جواب القسم عن القسم بعدة آيات فكما سمعتم في قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكري أقسم بالقرآن ذي الشرف هل الجواب بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما لكنها قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب أن جاءوا منذر فمن العلماء من يقول الجواب هو بل الذين كفروا في عزة وشقاق وقال أخرون هذا جواب غير مرضي إنما الجواب فيما بعد في آيات تلعق بهذه الآيات فطر اختلافات للمفسرين في تعيين جواب القسر وبعضهم يقول مضمر حذف من السياق ومفهوم بالمعنى صاد والقرآن ذي الذكر قد يقدر المفسر معنى ويقول أقسم الله بالقرآن ذي الذكر على ماذا على أنه من عند الله أن هذا القرآن من عند الله فالبعض قد يقدر محذوفا والبعض يقول جواب القسم جاء بعد عشر آيات خمس آيات سبع آيات على حسب ما يترأى من السياق وقد يأتي الجواب لاحقا بالقسم على التو والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر وما خلق الذكر والأنثى أقسم على إن سعياكم لشد إن عملكم لمتنوع. والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقويم. وإن كان البعض يقولون في التين والزيتون هل وقسم بالتين وقسم بالزيتون أم قزم قسم بالأماكن التي فيها التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فقالوا أقسم البعض يقول عربا يعني أقسم بمهابط الوحي الثلاث التين والزيتون الأرض التي فيها التين والزيتون أرض الشام التي نزل فيها الإنجيل وطور سينين التي نزلت فيها الطوراة وهذا البلد الأمين الذي نزل فيه. كذا قال عدد ليس واحد ولا اثنين عدد من المفسرين وقال آخرونه على ظاهره فشهدي أن جواب القسم قد يأتي ردفا للقسم نفسه وقد يتأخر عنه ببعض الآيات ومن العلماء من يقدره محذوفا من يقدره محزوفا هذا ويجدر التنبيه في أبواب القسم على ما قد يبدو متعارضا وهل في ليس بمتعارض لا أقسم بهذا البلد وهناك والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قسم فقال لا أقسم هنا قال هذا الفلد الأمين ونحفو لا أقسم بيوم القيامة وفي التنزيل واليوم الموعود أقسم باليوم الموعود فكيف هذا فقال بعض العلماء إن لا حرف لا هذا ليس في كل الأحوال نافي ليس في كل الأحوال ناف بل احيانا يأتي مثبت مؤكد تقول كل قل لا والله لا والله هل لا والله ممكن تقول عفوا تقول لا والله ما أنا بآكل أنت ممكن تقول والله ما انا باكل والمانه تم لكن اتيت بلا للتاكيد مثلا تاتي لتقويه الكلام مثل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك هي أصل يعني عفوا تستقيم إذا كنا في لغتنا في الدارج ما منعك أن تسجد إذ أمرتك زيدت لا لتقوية المعنى والتقوية الكلام لألا لا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله هي الأصل ليعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله واضح يا أخوان فهذه صور لمجيء لا ليست النافية وحرام على قرية أهلكناها انهم لا يرجعون يعني ممنوع على قريه اهلكناها الرجوع الى الدنيا بعد ان ماتت ولكن يقال حرام على قريه اهلكناها ان يرجعوا لكن انهم لا يرجعون والمعنى انهم يرجعون فقد تاتي لا لتقويه الكلام ومن العلماء من قال لنفي شيء متقدم إذا قلنا نال لا أقسم بهذا البلد على تقدير لا تكذب الرسول فليس هو بكذاب لا يكذب رسول الله أقسم على هذا بهذا البلد فجعلت لا نافيا لظن متقدم إذا جعلتها ماذا؟ نافية إذا جعلتها نافية فالاشكال مدفوع وقد ذكرت أمثلة كثيرة لهذا في أبوابها إن شاء الله تعالى فالحاصل في أبواب القسم أن الله أقسم بنفسه وبمخلوقاته وقال العلماء إن الايمان أحيانا بعضها أعظم من بعض قال تعالى في كتابه الكريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم يعني ان هذا الذي يتكلم به الرسول قرآن ليس سحر ولا كهانة ولا شعوذة ولا ولا الى اخره ولا اساطير كما تدعون فقد يعظم القسم في موطن ويستنبهونك حق هو قل ايه وربي انه لحق فيتاكد القسم كثيرا ما ياتي لماذا للتأكيد والذي له لب يفهم وكما قال الاعرابي سبحان الله كذبوا ربهم حتى أقسم لهم يعني كيف يحصل منك أن تكذب ربك حتى يقسم لك على ما يقول فالأعرابي الذي من الله عليه بفطرة سوية يا تعمل من الذي يقسم ربنا كيف لا تصدقه بدون قسم هو يريد أن يقول هذا المعنى يعني, يعني يقول ك... احت... كذبوا ربهم وأقسم لهم ربهم يعني يتعجب من هذا بفطرته كيف يعني إن... انك لا تصدق ربك بدون قسم على قدر فهمه كثيرا ما يأتي القسم للتأكيد كثيرا ما يأتي القسم للتأكيد نعم نعم أخوكم يثير مسألة تضطرنا إلى مسألة أخرى يقول إن الله سبحانه وتعالى قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وقد نقل عن القاضي عياد رحمة الله عليه أنه قال في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله ما أقسم الله بحياه أحد إلا بحياه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ولكوننا لا نأخذ الاقوال من علم واحد وإن كان القاضي عالما فاضلا لكن أيضا ننظر إلى كلام غيره من أئمة التأويل والتفسير فيرى فريق من اهل العلم أن قوله تعالى لعمرك لعمرك ليست قسما بحياة النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقسم بحياة لوط عليه السلام لأن السياق في ماذا؟ في شان لوط صلى الله عليه وسلم اقرأ الايات يا حامل كتاب الله لعمرك أول آيات. لعمرك أول آيات. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ نعم أريد التي قبلها قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم عمرون فأخذتهم الصيحة المشرقين فقال إن السياق في من الآن كله في لوط صلى الله عليه وسلم وهذا أظهر يعني أظهر من ناحية الاستدلال لكن كما أن الله سبحانه أقسم بالشمس أقسم بالليل أقسم بالتين أقسم بالضحى أقسم بالنازعات أقسم أيضا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم سواء قلنا لوط عليه السلام كما هو رأي عدد من المفسرين أو كان أقسم بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو قول القاضي ف هذا مجمل القول في الأيماء أو القسم في الكتاب العزيز يقسم ربنا للتأكيد قال العلماء وإن أقسم ربنا بشيء دل هذا القسم على عظمة هذا الشيء إذا أقسم ربنا بشيء دل القسم على ماذا على عظمة هذا الشيء فلا ترى مثلا أن الله يقسم بالزباب لا ترى وإن كان الزباب من مخلوقات الله سبحانه وضرب به مثل لكن تعرفون أن مخلوقات الله عز وجل بينها تفاضل لخلق السماوات والأرض أكبر من, من خلق الناس فمخلوقات الله عز وجل بينها تفاضل في الدلاله على قدرته سبحانه وتعالى، فخلق السماوات ادل على قدرة الله من خلق من خلق الناس للآية التي سمعتم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيقسم الله عز وجل كما قال فريق من أهل العلم بعظيم مخلوقاته سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته